قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح قُلْ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا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 أَلَمْ تَرَ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لكنا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل المكر الليل والنهار اذ تأمروننا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 إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ وَهُمْ فِي ٱلغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِى ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ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 وَيمَا يَحْشرُهُم جًا ثمَُّ يَقول للِمَدائكَ ثمُ يَقول للِمَلاائكَةِ أَه أُنا إ قُم كَوا يعَعْبُدُون قوا صُبَحانكَ أَ فَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجُنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ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 وَمَا آتَيْنَا هُم مِّن كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ